وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد روى الإمام مسلم وأبو داود عليهما رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس؟ ليس دونها سحابة. قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليس في سحابة. قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده. لا تضارون في رؤيته. إلا كما تضارون في رؤيتهما فيلقى العبد فيقول أي أيفلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وفي لفظ ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفضن أنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وفي لب ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أخضن أنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول بلى رب آمنت بك وبكتبك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع يقول الله ها هنا إذن أي الآن نبعث شاهدنا عليه يتفكر العبد في نفسه فيقول من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم الله على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطق فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ليُعذر من نفسه، وذلك مثَلُ المنافق، وذلك مثَلُ الذي سخط الله عليه، أو كما جاء في الحديث يتبيَّنُ من هذا الحديث ترارٌ ومسائل تظهر للمتأمِل المتدبر المتبهر في طيَّات الأحاديث يبحث عن توجيهاتها ونصائحها. وآدابها وقلائدها وفرائدها وما فيها من الأنوار والبركات والخيرات والتوجيهات وفي مقدمة هذه الأمور المباركة بيان شوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر نحن عنه في منأ ومعزل وهو الشوق إلى لقاء الله والرغبة في الرؤية إلى وجهه الكريم والتلذذ بالنظر إليه موافقةً لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة صلاته وقبل سلامه وهو يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرَّاء مُضِرَّة ولا فتنةٍ مُضِلَّة إذن يتلذذ العباد المؤمنون بالنظر إلى وجه الرب الرحيم الكريم العظيم الرب المبارك سبحانه وتعالى الذي تبارك وتعالى وتقدس أسماه الذي لا يظهر لعبده حقيقة جماله مهما تصور وتخيل وما ينبغي له ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد ذكر من القيم عليه رحمة الله كلاما معناه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل بأن العباد كلهم لو كانوا على جمال يوسف فكلهم جماله كجمال يوسف وجمع جمال العوالم كلها فجعل فيه شخص واحد لما كان لذلك الجمال نسبة إلى نسبة جمال الله جل وعلا أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فتتنعم وجوه المؤمنين بالنظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى وشوقه لهذه اللحظات المباركة في ذلك اليوم العصيب الذي قد انشغل كل أحد بحاله. وانتظر مصيره ومااله قد خلى قلبه وفرغ لبه وشخص بصره وأقنع رأسه ينتظر مصيرهم وحاله بشدة الأهوال وعظيم الفزع والكربات والشدائد وأهل الإيمان ينتظرون أن تتلذذ أنظارهم وقلوبهم بالنظر إلى وجه رب العالمين. سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العصيب الذي يتمنى بعضهم أن ينقل إلى النار فضلا عن أن ينظر إلى الوجه وجه الكريم الغفار لشدة المواقف وصعوبها وصعوبتها وكرباتها ولكن الله وعد ووعده الحق بإكرام عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه ومعاقبة المجرمين بالاحتجاب عنهم يوم لقاء الله جل وعلا وإن نظروا إليه فينظر إليهم نظر سخط وغضب عياذا بالله من ذلك اليوم الذي يغضب فيه رب العالمين غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وعلى هذا جاء الصحابة الكرام يبتغون هذا المطلب العظيم الذي اشتاقت إليه نفوسهم وتاقت قلوبهم فقد سجدت قلوبهم وقوالبهم وجباههم وأبدانهم فكم صلوا وصاموا وذكروا وسجدوا وعبدوا ودعوا وبكوا وخشعوا وخضعوا أين أصحاب محمد الذين كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم ريح عاصف ينتظرون لقاء الله جل وعلا وقد قدموا الأعمار الصالحة من سلامة قلوبهم وقوالبهم فقد امتلأت قلوبهم بالإيمان بالله وخوفه والاستعداد للقائه والتوكل عليه وصلحت أبدانهم بالصوم والصلاة والصدقة والقيام بأركان الإسلام وجميع شعب الإيمان فينتظرون ما عند الله من الكرم والإكرام والعطاء والإنعام فإنه الكريم العظيم الذي ستتوجه إليه أفواج الخلائق يموجون موجا بين يدي رب العالمين في اليوم المشهود والمجمع المحفود لذلك اليوم العظيم وأهم الصحابة, الصحابة يقولون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة أمثل هؤلاء القوم المشتاقون إلى رؤية الله ينشغلون بدنياهم بتلويث أسماعهم وأبصارهم بالنظر إلى ما لا يحل لهم النظر إليه والسماع ما لا ينبغي لهم سماعه إن أولئك الأقوام الكرام أوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم إنهم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشوهم التواضع قوم غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم وأوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشرقون ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وإيمانا في يقين وحلما في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة ونشاطا في هده وطلبا في حلال يعملون الأعمال الصالحة وهم على وجل يمسون وهمهم الشكر ويصبحون وهمهم الذكر قوم تاقت نفوسهم إلى لقاء الله أين هؤلاء الأقوام من قوم مجالسهم بين اللهو واللعب والعبث والباطل والخنى والزور وغير ذلك شغلوا أفواههم وألسنكم وأيديهم باللعب والعبث والقمار واللهو والباطل هي أذن بالله من ضياع الأعمار التي هي الكنوز الباقية وبها المدخر وبها رفعة الدرجات أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بلن بلدة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أسأل الله جل وعلا أن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار وليتفضل شيخنا الكريم أبو ذر عبد العزيز بن يحن البراعي حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا فتح الله عليه وشرح صدره ويسر أمره وأطلق لسانه ونفعنا وإياه وإياكم بما يقول ونسمع إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشوى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فشكر الله لأخينا الفاضل عبد الواسع السعيد كلمته الطيبة النافعة التي ذكرتنا برؤية الله عز وجل فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء أو ظهرة ولا فتنة مغلة ونعوذ بالله أن نكون ممن يحجبون عن النظر الله أولئك الذين قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أيها الإخوة روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفرك بشيء لا ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يطروك بشيء لا يطروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا الحديث موقف من المواقف العظيمة التي وقفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هذا الموقف بعض طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله فابن عباس غلام حدث مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو دون الخامسة عشر من عمره والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة يعلم الرجال وتارة يعلم الأطفال وتارة يعلم النساء وتارة يكون تعليمه من فوق المنبر وتارة في حلقاته التي يجلسها وأصحابه حوله وتارة على طعام وتارة عند الدفن وتارة في السفر وهذه واحدة من الطرق فيعلمه وهو راكب معه على ظهر الدابة مهما قدر أن ينشر خيرا نشره أو يعلم علما علمه أو يبذل نصيحة بذلها كل أحواله دعوة إلى الله جل وعلا بذل جهده ولم يدع من طاقته شيئا ليبلغ عن الله عز وجل على مدى ثلاث وعشرين سنة ربما بلغ الأمر الواحد عشرات المرات، لا أن يبلغه مرة واحدة مع تنوع العبارات، فعليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرم. أسأل الله بمنه وكرم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعني وإياكم به في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كان ابن عباس راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى الله سلم وهذا معنى قوله كنت رديفا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا دليل على جواز الارتداف على الراحلة وليس ذلك منافيا للرحمة بالحيوان إذا علم قدرة البهيمة على أن تحمل الاثنين ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ابن عباس وأراد أن يستحضر ذهنه لعله ينظر هنا أو هناك ولعله أن يكون غافلا فنبه يا غلام إني أعلمك كلمات وكان ذلك شبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان ربما قال في خطبته يا أمة محمد وربما قال أيها الناس وربما قال انظروا وكان الصحابة ينتبهون لهذه العبارات فكان مرة في المسجد يحدث الناس وزوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تمشبها خادمتها فقال النبي صلى الله عليه وعلى, وعلى آله وسلم أيها الناس فقالت لجريتها تنحي عني قالت لها إنما يدعو الرجال قالت وأنا من الناس فكانوا ينتبهون لهذه العبارات وينتبهون لأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات لاحظ أنه قال له كلمات ولم يقل له سأعلمك أعظم القضايا على وجه الأرض وحقا إنه علمه أعظم القضايا على وجه الأرض ولكن خفف الأمر عليه حتى لا يظن. أن الأمر فوق مستوى وفوق طاقته وأنه ليس بقدرته أن يفهم ذلك بل قال له إني أعلمك كلمات هن كلمات ولكنهن من أمهات الكلمات ومن هنا ينبغي أن يفهم هذا المعلمون والمربون وأن يكون من جهدهم أن يستحضروا أذهان تلاميذهم وأن يزهدوا في تعليمهم وأن يختصروا العبارات وإن كانت المعاني كبيرة أو كثيرة أو جزلة، فإنه يختصر العبارات، اختصارا غير مخل ولا يكون بالتطويل الممل، وهكذا أنت مع أهل بيتك تعلمهم ولا تهملهم. وتختصر لهم ولا تمل لهم واعطهم ما يحتاجون إليه من التعليم. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. يا إخوة كان ابن عباس رضي الله عنه غلاما ذكيا جدا. والحافظة عنده قوية جدا حفظ الحديث بمرة واحدة وحدث به بعد أن كبر وصار رجلا وما نسيه وحفظ جميع ألفاظه ولهذا فقد دعاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم أن علم فيه هذا الذكاء وهذا الفهم دعاه دعوة لا تجعل خيره مقصورا على نفسه بل يعم الناس كان يقول اللهم خفه في الدين وعلمه التوبيه بذا تفقه في الدين وتعلم التأويل عما نفعه وذات مرة ذهب النبي صلى الله عليه وعلى ليسلم لقضاء الحاجة فوضع ابن عباس للنبي صلى الله عليه وعلى ليسلم للنبي صلى الله عليه وعلى ليسلم ماءا على طريقه إذا رجع فهو يريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ما يريد أن يتبعه إلى موقع قضاء حاجته فحين رجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى الماء قال من وضع هذا؟ قال ابن عباس قال اللهم علمه الكتاب قال العلماء مناسبة هذه الدعوة لهذا الأمر لهذا الحدث أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عالم أن هذا دليل على ذكاء فاعله فإنه إما أن يترك فلا يأتي بماء وذكى قد يشعر صاحبه أنه جف، وإما أن يتبعه بالماء إلى حيث ما هو طيره مكشوف العوره وعلى حاله قضاء الحاجه فكان الانسب ان يضعه في طريقه فاراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يكون هذا الذكاء نفعه عاما للامه عبد الله بن عباس لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن فيقولون فيه الحبر البحر أما حبر فهو بمعنى عالم وأما بحر فمعناه أنه في سعة علمه كالبحر وترجمان القرآن لما أعطاه الله من فهم في تفسير القرآن وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من ألف حديث منها ما سمعه بنفسه ومنها ما سمعه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشاهد أنه حفظ الحديث بمرة واحدة وهذا دليل على أنه كان قوي الحفظ جدا وقوي الذكاء ما أشغلته المغريات كما أشغلت كثيرا من شبابنا كثيرا من شبابنا عندهم ذكاء وعندهم حفظ لكن هو عقل واحد يستخدمه للتلفاز وللحفظ وللعب وللجوال وللنكت ولالضاحك والمزح كم يكون عقلك هذا هي مساحات في عقلك إذا جعلتها في شيء واحد سرقته لاحقًا إذا وزعتها هنا وهناك ذهب ذهبت أشياء عقلك وشغلت في أشياء لا تعود عليك بالنفع. وإلا فإن طلبة العلم المجدين الآن يحفظ بعضهم بعد القرآن الكريم ألفي حديث أو ثلاثة آلاف حديث أو أخر من ذلك إضافة إلى حفظ المتون في التوحيد والعقيدة والفقر واللغة والنحو والمصطلح وغير ذلك يحفظون أشياء كثيرة إذا حفظ ملوغ المرام والرياض الصالحين واللؤل والمرجان وغير ذلك موجود من طلبة العلم أن هذه كلها وغيرها مستعد أن يجلس المجلس الواحد يسرد لك ألف حديث موجود من طلبة العلم من هو من هذا القبيل لكن تفرغوا لطلب العلم حتى نفع الله به وكما قيل على قدر أهل العزم تاتي العزائم ومن جد على الشيء وجده وغاص إلى بما له وإن تصدق الله يصدق والتوفيق بيد الله والله يؤتي فضله ومن يشاء قال له يا ظلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهد احفظ الله يحفظك يحفظني الله نعم لكن أنا أحفظ الله كيف أحفظ الله يعني أن الله يجازيني إذا حفظته إذا حفظته أن يحفظني فنحب أن نفهم هذا المعنى كيف يحفظ المؤمن ربه جل وعلا المراد أن تحفظ الأوامر والنواهي احفظ الله في أوامره فعمل بها واحفظ الله في نواهيه فاجتربها فأنت تحفظ أدلة الكتاب والسنة فذلك حفظك لربك جل وعلا قد يقول الرجل لابنه احفظ لي دكان هذا احفظني فيه فإذا حفظ دكانه معناه أنه قد حفظ أباه في متاعه ونهو ذلك من المعاني فمن حفظ أوامر الله ونواهي الله فقد حفظ الله وكما جاء هذا الأمر عاما فقد جاء مفصلا في بعض القضايا جاء الأمر بحفظ الصلاة قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة المصلاة وقوموا لله قانتين والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر كما جاء مبينا في غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وعلى الله سلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وقال سبحانه وتعالى والذينهم على صلاتهم يحافظون وقال والذينهم على صلواتهم يحافظون فهذا أمر بحفظ الصلاة وحفظ الصلاة يكون بإحسان طهورها وبأدائها على الكيفية التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم وبأداء فرائضها مع الجماعة وأن يخشع فيها وكلما كان في صلاته أشبه برسول الله صلى الله عليه وعلاه وسلم كان لها أشد حفظا وكانت صلاته أقوى ومما أمر الله عز وجل بحفظه الفروج قال الله عز وجل في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ووعدهم الله في نهاية سياق الآيات بقوله أولئك هم الوريثون الذين يريثون الفردوسة هم فيها خالدون يعني أن الحافظين لفروتهم موعودون بإذن الله أن ينالوا مراتب عالية في الجنة مراتب عالية في الجنة وذكر الله الآيتين بنفس السياق في سورة المعارج وختم السياق بقوله أولئك في جنات مكرمون أي أن من حفظ فرجه سيقول مكرم في جنات لا في جنة واحدة والله يعطي فضله من يشاء والجنة مراتب ويعطي الله عبده في الجنة بقاع واسعة فأدنى أهل الجنة منزلة يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها وقال جل وعلا والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فهذا فصل فيه فذكر الرجال والنساء والحافظين فروجهم والحافظات وجعل خاتمة الآية أعد الله لهم منفرة وأجرا عظيما هذا الأجر العظيم يجعلهم في جنات مكرمين كما في آية المعارج أولئك في جنات مكرمون ويجعلهم بإذن الله في الفردوس الأعلى كما في آية سورة المؤمنون حيث قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يبضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يبضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فأمر الله نبيه أن يبلغ هذا لعباده المؤمنين ولإمائه المؤمنات أن يحفظ الجميع فروجهم وقال الله عز وجل مخصصا للنساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي أنها تحفظ نفسها في غياب زوجها تحفظ نفسها في غياب زوجها وتعلم أنها أمانة عند نفسها مسؤولة أمام الله عز وجل ألا يحصل منها عدم حفاظ على نفسها؟ جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في الليل. فسمع فسمع امرأة أحد المجاهدين الذين هم في الغل وهي تقول تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني إذ لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن ربي والحياء يعفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه فجاء في الأثر أنه سأل ابنته حفصة كم يغيب الرجل عن امرأته قالت لا يزيد على أربعة أشهر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم يعني أنه لو حلف أن يجامع زوجته فلا يسمح له أن يتجاوز أربعة أشهر, أربعة أشهر فإما أن يكفر عن يمينه وإلا فالطلاق فقاست على ذلك قضية السفر فأرسل إلى المجاهدين أن من كان قد وصل إلى أربعة أشهر فليرجع ويرسل عمر بدلا عنه في الغزو فالمقصود أن الله عز وجل أمر بحفظ الفروج. أمر الله عز وجل المسلم أن يحفظ دينه كله كما سمعتم في الحديث تحفظ لسانك عن كل قول حرام تحفظ لسانه من السب واللعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ويقول لعن المؤمن كقتله ويقول لا يكون المؤمن طعانا ولا لعانا لا يكون المؤمن سبابا ولا شتما ولا طعانا ولا لعانا وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي هذا هو الحديث ليس المؤمن بالضعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. وقال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة فبعض الناس إذا هضب لعن لأتفهي الأسباب ربما يلعن ابنه أو ابنته أو زوجته أو المار في الشارع أو من أغضبه أي كان، وربما لعن الأبقار والأغنام والحمير والإبل بهائم لا ذنب لها ربما لعنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فجاءت امرأة تسجر ناقتها فقالت لها حل لعنك الله تريدها تمشي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزلوا عنها متاعها وأبعدوها عنا لا ترافقنا ناقة منونه قال راوي الحديث فلقد رايتها تمشي خارج الجيش لا يعرض لها أحد لا يعلم لها أحد وقال رجل يا رسول الله إنصحني أو قال عظني قال لا تسبن أحدا وذكر له مواعظ وعظه بها قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعرا ولا صغيرا ولا كبيرا أو كما قال أخذ اللفظ على عمومه فلا يكون المسلم ممن إذا خاصم فجر وإذا غضب لعن وأقدع في اللعن ربما يلعن الرجل ويلعن والديه ويلعن أمه وأباه وجده هذا اعتداء ربما يلعن موتى في قبورهم اتق الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله احفظ لسانك احفظ لسانك أيضا من الغيمة والنميمة وشهادة الزور، كما أنك تحفظ لسانك عن السم احفظ لسانك عن الغيمة والنميمة قال رجل قال النبي صلى الله عليه وعلى أبي وسلم أتدرون ما الغيمة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت بعض الناس يقع في الغيبة ويوالط نفسه تقول له يا أخي هذه غيبة يقول أنا ما كذبت نعم ما كنت معتبا إلا حين كنت صادقا أما لو كان كاذبا لكان صاحب بهتان إن كان فيه ما تقول فقد غتمته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتا تقول له هذه غيبة يقول أنا مستعد أن أكلمه بهذا الكلام في وجهه ولو ولو كنت مستعد أنت موتا أنت الآن موتا أرأيت إذا كان الإنسان يذكر عيوب الناس في مغيبهم وهو مستعد أن يواجههم بها هذا مزيد جرأة معنى أن الإنسان عنده شيء من سوء الأدب مستعد أن يواجه الإنسان يقول له يا أعور يا أعرج يا أفطس يا أصلع ما مناسبة هذا هذا سوء أدب فيجعل سوء أدبه واستعداده على سهل الأدب في ظنه مخرجا له عن كونه موتابا كلا إنما زدت على الغيبة أنك مستعد أن تعصي الله في هذه القضية معصيه بطريقة أخرى هذا غاية ما هنا فكونك تذكر عيوب أخيك في مغيبه فمعناه أنك موتاب والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يعني تواب فتو إليه ولا تقع في الغيبة والنميمة أيضا المراد بها الحرشة بين الناس نقل الكلام من شخص إلى آخر على نية الإفساد فيما بينهما يعني يروي أنه يفسد بين الناس ينقل الكلام من شخص إلى آخر. تعلمون أن المجالس بالأمانة ربما يكون بين أسرتين مشاكل. فيأتي شخص فيفتح الموضوع عند إحدى الأسرتين تخرج بعض الكلمات بعض الكلمات يذهب إلى القبيلة الأخرى يقول فلان فلان يتحدونكم فلان يقول كذا وكذا. بني فلان قالوا فيكم كذا وكذا فيثير الفتن والشحناء وربما أدى إلى خصومات وربما إلى قتال والعياذ بالله، ربما فتن بين الرجل ومرأته بين الأب وأبنائه بين الأخ وأخيه بين الجار وجاره وهو مرتاح لا تفرح بالنمام تأكد أن من نمّ إليك نمّ عليك من نقل إليك سينقل عنك ما أنت بأكرم عليه من غيرك وربما ادعى النمام أنه ناصح تقول له يا فلان أنت نمام يقول أنا نصحتك أنا سمعت كلاما ما صبرت أن أسمعه فيك قلبي ما تركني تركك. ما تركك الشيطان حيث امتطاك وجعلك أنت الذي توصل الشر انتبه لو تكلم عليك شخص يوم السبت وبلغك النمام يوم الخميس ما أسعجك كلام المتكلم أنت مرتاح يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعة وساءك النمام يوم الخميس وربما يمر على الكلام شهور ما ساءك ما دلغك وأسعجك النمام كما قال بعضهم ما بلغ المكروه إلا من نقل فالنقال هو الذي أساء إليك ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثين لا تطعهم إذا نقل إليك كلاما لا تطعهم فهكذا معشر الإخوة يحفظ المسلم لسانه يحفظ المسلم لسانه لا تلوث لسانك بغيبة ولا بنميمة ولا بسب ولا بلعن ولا بغير ذلك بعض الناس يا إخوة ما يحب أن يسب حمارا ولا أن يسب كلبا ما يريد أن تأتي تلك البهائم مسجلة في صحيفة سيئات. وربما كان في صحيفته الطعن في أهل العلم ولا يتأ يأسف لذلك ولا يؤاد فأين الأولى أن يحفظ لسانه عن الوقيعة في أهل العلم أو أن يحفظ لسانه مما دون ذلك فلهذا احفظ لسانك وعوذ نفسك تقوى الله عز وجل واستحضار نظره عليك وسمعه إياك في كل ما تقول وفي كل ما تنوي وفي كل ما تكتب وفي كل ما تقرأ وفي جميع أحوالك أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ابن عباس احفظ الله يحفظ أي أنك ستحفظ بإذن الله يحفظك الله عز وجل في بدنك ويحفظك في مالك ويحفظك في أولادك جاء في حديث في في قصة الخضر وموسى أن الخضر عدل الجدار فانطلق حتى إذا أتيا أهل قريتي استطعم أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها طيب صلى الأذن جاء في قصة الخضر مع موسى قوله تعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قريتين استطعم أهلها فأبوا يضيفهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرًا ثم فسر له ذلك فقال وأما الجدار فكان لأولى مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن ينغى شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصع عليه صدره، فحفظ الله هذا الرجل الصالح في أبنائه، فقيم الله نبيا من الأمية ليعدل الجدار حتى لا يسقط، فيظهر الكنز، فيأخذه البصص. هذا من حفظ الله عز وجل وأهم شيء يحفظك الله عز وجل فيه أن يحفظك عند الموت فيحسن الله خاتمتك فتموت على كلمة التوحيد تموت على خاتمة حسنة قال الله عز وجل في من حفظهم عند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 حول ذلك العبد الصالح في أيام حياته ولا سي عند الموت كم من الناس كم من الناس من يصرف عن الخير بسبب أعمال سيئة يجعل الله خاتمته سيئة ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أشياء من ذلك وذكر غيره أيضا فمن ذلك أن رجلا كان يتعامل بالربا فجاء الموت فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول العشرة بأحد عشر يعني يقرض أحد عشر درهما يقرضه عشر دراهم بأحد عشر قل لا إله إلا الله فيقول العشر بأحد عشر حتى مات وآخر يقول لأمة قولي لا إله إلا الله قالت والله إنا أثقل علي من الجبال لاحظ هذا الكلام الذي قالته أطول من لا إله إلا الله بكثير وأكثر صعوبة في النطق ولا إله إلا الله كلمة خفيفة تحتاج إلى لسان ولا تحتاج إلى شفتين ولكنها قالت إنها أفقل عليها من الجبال وآخر مرت به امرأة فاسترسدته تسأله على حمام تسأله عن حمام لرجل يقال له منجاب هذا الحمام معدل للاغتساب فقال لها هذا فدلها على بيته فدخلت فأغلق عليها الباب وزنى بها فجاء الموت فكان يقال له قل لا إله إلا الله وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي فيكررون عليه وهو يكرر هذه الكلمة يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق أو كيف الطريق إلى حمام من جابي فهكذا أيها الإخوة من ضيع ضيع ومن حفظ حفظ احفظ الله يحفظ طلب وجزاؤه أي من حفظ الله حفظه الله وهذه موعظة ابن عباس وهي لنا أجمعين رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً جناً وإنساً ثم قال احفظ الله تجده تجاهك أي إلى جانب أن الله يحفظك فإنك إذا حفظت الله فإنه ينصرك ويؤيدك ويرعاك ويدافع عنك ومن كان الله معه فمن عليه ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم فيما يروع ربه عز وجل أنه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب آذنته بمعنى أعلمته الذي يعادي أولياء الله الذي يعادي أولياء الله الصالحين الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى فإنما يحارب الله من جمع بين الإيمان والتقوى رجلاً كان أو امرأة، فهو من أولياء الله، فلا تعادي أولياء الله، ولا تخاصم أولياء الله، وانتبه على نفسك. من عادى لولي فقد أذنت بالحق. ويقول الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذا الدفاع لا يعلم كنه إلا الله ربما يكون المؤمن لا يدري أن هناك أعداء يكيدون له فيصرفهم الله والمؤمن لا يدري وينزل الله عليهم عقوبات والمؤمن لا يدري صرفهم الله عز وجل ما يدري إلا والطريق أمامه مفتوح كان فلان يكيد لي كان فلان ينكر بي كيف صرف لا يدري صرفه الله وهكذا معشر الإخوة حرب الله عز وجل لأعداء أوليائه لا يعلم طريقته إلا الله عز وجل وكيف يحصل وكيف يتم المهم أن من عاد وليا لله عز وجل فالله يؤذنه بالحرب ربما يسلط عليه الأمراض البدنية الفتاكة يجعل له فسلا كلوياً يجعل له فيروسا في الكبد يجعل له مرضا في القلب ينزل عليه العمى يكسر يده يكسر رجلة الله على كل شيء قدير أنت لا تدري ما الذي يجري ترى أن عقوبة الله تنزل وأن تنظر قد يحاربه الله بطريقة أخرى يفتح الله له باب خصومه في تجارة أو في أراضي أو في مضاربات أو غير ذلك ربما يحصل منه قتل لآخر ما الذي جرى هذه عقوبة لأنه عدو لولي من أولياء الله لا يظن الظال أن ولاية الله مقصورة على ذاك الذي في القبة أو ذاك الذي في كذا من جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي لله انتبه قد يكون جارك من أولياء الله قد يكون العامل الذي يشتغل عندك من أولياء الله قد يكون ولي الله ولي من أولياء الله بنشرياً أو صيدلياً أو فلاحاً أو غير ذلك؟ انتبه لنفسك نعم فهكذا ما يدري الإنسان من أين تأتي عقوبة الله عز وجل؟ تأتي عقوبات لا يعلمها إلا الله فعلى كل حال على المؤمن أن يعلم أنه إذا حفظ الله أن الله تجاهه، احفظ الله تجده تجاهك يدفع عنك ويصرف عنك من البلايا ما يتمنى غير أولياء الله عشرها أو عشر معشارها يتمنون أن يحصل لهم من من دفع المصائب والبلايا ما يحصل للرجال الصالحين ترى الرجل عنده من الأموال الشيء الكثير ويستطيع أن يفك مشاكل الكثيرة وذاك المسكين الذي هو رجل صالح وعنده إيمان ثقوى تتفتح له بالمجاة ما يدري إلا والله عز وجل قد صرف عنه شرورا عن كثيرا ثم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني كن على التوحيد لا تسأل غير الله ولا تدعو غير الله وهذا المعنى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو معنى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فأنت لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله كذلك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلا تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله ولا ترجو من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سلم نفسك لله كم من الناس من يدعو ميتاً هذا الميت ماذا يفعل لك؟ هل قدر هذا الميت أن يدفع عن نفسه الموت؟ أو يدفع عن نفسه دود الأرض أكله التراب وصار رميما فكيف يدعى فهو مخلوق ضعيف إنسان مثلك مثلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له قل لا أملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فلا يملك لنفسه وهو حي أيملك لغيره وهو ميت وإذا كان هذا في شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله سلم فغيره من باب أولى أنه لا يمفعك ولا يضر فعليك أن ترفع أكفك إلى الله إذا أردت أن تدعو سل, سلِّ الله عز وجل كم من الناس من إذا سقط عليه طفل ذهب به إلى قبور الموتى أو يكسر في محل سقوطه بيضا أو يذبح دجاجا أو غير ذلك أو يضع الملح أو يذهب به ليأتي له بالحروز والعزايل والطلاسم وإذ ذلك هذا لجوء إلى غير الله بعض الناس يبيع ويشتري في السوق يجمع له رزق نزاه الله خيرا لكن بعض الناس يبيع عقائد الناس ويبيع دينهم يضيع إيمانهم يجعلهم مربوطين بغير الله متعلقين بالموتى يا سبحان الله يا إخوة إذا دع الإنسان فإنما يدعو أقرب قادر لإعانته هذا واضح يدعو أقرب قادر على إعانته لو أن رجلا سقط في حفرة وعلى الحفرة رجل جلد اللائق بها أن يقول يا فلان أخرجني هذا القوي الجلد يخرجه لكن يصيح لرجل نائم في قرية ثانية رجل هذا رجل نائم بعيد نصف الليل وفي قرية ثانية بعيد ما يسمعه أدعو هذا الذي على شفير الحفرة يقول له أنا أدعو فلانا الذي في القرية الفلانية نائم هذا مجنون ما هو عاقل فإذا كان هذا على مستوانا نحن البشر فكيف بالذي يترك رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير ويدعو ميتا قد أكله التراب هذا أوضح في الجنون من ذلك الشخص أوضح في الجنوب. نعم، لو أن عندك كرتون، كرتونا أو كيسا كبيرا، ج عندك رجل ورجال تذهب تدعو طفلا أو رجلا مشلولا حملني، ما يستطيع يحمله. أطلب من الرجال الأشداء عيونك حملونك يقول له، أطلب من هذا المشلول. أن يحملني أي واحد يقول له أنت مجنون فعندما يترك القادر ويطلب من غير القادر هذا دليل على أنه ليس بعاف فكيف بالذي يترك الله ويدعو غير الله وبعض الناس يقول جنب الله يعني الله ما يستطيع أحده يا فلان حملني قال ما استطيع قال ساعدوا يا فلان جنبه يا فلان كيف جنب الله قال أليس الله يقول حبل من الله وحبل من الناس يا سبحان الله أنت مقتنع أن هذه الآية تتنزل عليك هذه الآية في اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني إذا كانوا مؤمنين فالله ينصرهم وإذا كانوا ضعفا ينصرهم أناس من الناس فإذا كانوا قد انقطع إيمانهم لا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبحوا كفارا بسبب عدم إيمانهم فانقطع حبلهم من الله بك أن لو وجدوا حبلا من الناس ينصرهم ويعينهم فتنزل هذه الآية عليك أنك تريد غير الله يساعد الله في أمرك يا إخوة استدلال في غاية البعد فعلى هذا فالذي يدعو غير الله معناه أنه ما هو مقتنع أن الله قادر يحل مشكلته ما هو قادر يقتنع أن الله قادر على إعانته فيدعو غير الله مع الله عندنا قبر بن علوان تقول له يعني يرى أنه دعا وقدر الله أن الحاج قضيت في وقت الدعاء قال ابن علوان سريع الغارة فإذا دعا ولم يتحقق له مراده قال ابن علوان اشتي صبر سبحان الله اصبر على ربك أدعو الله وما قب الله قوى أعطاك أو منعت لكن لاحظوا كيف وافق قوله قول المشركين أنمشوا واصبروا على آلهتكم وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إله سوى أ الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه صبروا على آلهتين سبحان الله فهكذا بارك الله فيكم يذهب يلجأ إلى غير الله ويدعو غير الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى الله عز وجل إن شاء الله الله عز وجل هو الغني وذلك يدعو الفقير الله هو الذي على كل شيء قدير وهو يدعو الضعيف الله عز وجل هو القريب وذاك يدعو البعيد الله عز وجل هو الحي وذاك يدعو الميت الله عز وجل هو الذي يسمعه ويبصره ويذهب يدعو من لا يسمع ولا يبصر سبحان الله عطل صفات الله وذهب إلى من ليس عنده من هذه الصفات شيء تقول له هل أنت مستعد أن تصلي لهذا الميت يقول له إذن لماذا قال لأن الصلاة عبادة مستعد تدعو هذا الميت قال نعم ودعى عبادة لماذا مستعد تصرف له عبادة ولست مستعدا أن تصرف له عبادة مخرى أرأيت كيف يأتي التناقض على كل حال ذكرنا ما ذكرنا في معنى هذا الحديث نسأل الله ينفعنا بما سمعنا وقلنا إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل بل فائدة نهد الإخوة يقول الرجل الذي أدخل المرأة السائلة عن حمام من جاء لم يزني بها وإنما خدعته وطلبت منه إحضار فاكهة ونحوها فخرج وترك الباب مفتوحاً فهربت هذا ما كنت أعلمه تبارك الله فيك يقول السائل هل تجب الزكاة في الذهب ملبوس؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة سواء كان ملغوسا أو مدخرا أو معارا فإنه تلزم فيه الزكاة والنصاب خمسة وثمانون جراما تسعر بسعر الذهب الملبوس العامل بسعر الذهب المستعمل والحول يبدأ من تملك صاحب الذهب للذهب فلو تملك الرجل الذهب في رمضان فزكاته في رمضان ولو تملكه في محرم فالزكاة في محرم وعلى هذا فقس قال هل تجم الزكاة في العسل ورد في ذلك حديث ضعيف فالزكاة على المال المتجمع منه إذا بلغ نصاب الفضة وحال عليه الحول ونصاب الفضة خمسمائة وستة وتسعون جراما فإذا بلغ عندك مال سواء من العسل أو من غيره يبلغ قيمة خمس وستة وتسعين جراما من الفضة، ثم حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب وهو باق مكانه زكيته، فإن صرفته ليس عليك شيء. قال إذا علمت بأن شخصا مغتاب فكيف نتعامل معه أسكت في والله قل له لا. لا تذكر في مجالسنا عيوب الناس ويمكن أن ينصح بانفراد نصيحة غاية في اللطف وتذكره بالله ولعل الله أن ينفعه. فإن لم تجدي النصيحة فلا بأس من توبيخه ساعة الغيبة قال يا فلان هذه غيبة لا ترتب الناس فإن أصر هو أو من في المجلس على الغيبة فاترك ذلك المجلس قال إذا صل الشخص وفي ثوبه بعض الدم نتيجة جرح هل الصلاة صحيحة إذا كان كما قال في سؤال بسيط يعني قليلا فلا يؤثر فقد صلى عمر في جراحه وصلى الإمام أحمد في جراحه يوم أن كان يضرب على خلق القرآن على أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى إلا أن يقول القرآن غير مخلوق فضرب حتى قطعت السياق جلده وخرج دمه قال بعض المسافرين يغيبون أكثر من سنة لأجر المعيشة ويرضي وبرض الزوجة هل عليه شيء ولأن صاحب العمل لا يعطيه إجازة إلا بعد سنة أو أكثر لا مانع ما دام متفقا مع زوجته على ذلك وهناك وناس ربما يغترن في السعودية أو في الإمارات أو في الكويت وبعضهم في أمريكا أو بريطانيا أو غيرها ربما يبقى عشر سنوات ثمان سنوات يا إخوة أؤكد لك حسب التجربة أن هذا النوع من الناس ينزع الله البركة من أمواله تذهب ما يجد الفائدة المطلوبة بعض الناس يذهب يشتغل أربعة أشهر ستة أشهر سنة متفق مع أهل ذلك باله وجلس عند أهله شهورا وبنى بماله الذي اكتسبه أو فعل دكانا أو اشترى سيارة وذهب يشتغل مرة ثانية وجمع له مبلغ من المال وجاء يواصل وفعل به تمام المشروع الذي كان فيه تجد البركة في مالك أما هؤلاء فالغالب عليهم أن البركة من زوعة. يتق الله الإنسان في أهله حسبنا الله نعمة الوكيد قال انتشر بين بعض التجار أنه إذا اشترى رجل منه بضاعة بدين كانت بسعر وإذا اشترى منه بنقد كان السعر أقل من سعر الدين فما حكم ذلك؟ ما دام أنه صاحب السلعة، فالعلماء يفتون بالجواز، لأنه صاحب السلعة هو التاجر ذاته، بخلاف ما يفعله البلوك، من أنه يشتري سلعة نقدا ويبيعها عليك دينا مع زيادة، فهذا. ربا بالحيلة، لكن صاحب المحل عنده معرض ثلاجات يبيع ثلاجة التي بخمسين ألف يبيعها بستين ألف هذا جائز وعامة العلماء على جوازه إذا كانت المرأة تقوم بأعمال صالحة كثيرة أكثر من زوجها. هل تزيد عليه في المرتبة في الجنة أم يكونون سواء لا شك أنها أرفع منه مرتبة وليس معنى ذلك أنه يحرم منها فهو عنده زوجات هي واحد واحدة من زوجاته فيجمع الله بينه وبينها وعندما ينتقل إلى زوجات الأخرى تكون هي في مرتبتها العالية التي هي أرفع مرتبة الله على كل شيء قدير فلها مرتبتها وله مرتبته نعم يقول نريد نصيحة في التخفيف من المهور وبعض العادات السيئة في الزواجات وحث الشباب على الزواج الجماعي غلاء المهوم أضر بأبناء المسلمين وبنات المسلمين أضر بهم غاية الضرر وربما عرض كثيرا منهم للشرق وفسد بعض الشباب بسبب تأخره عن الزواج ولا يدري يجمع المهر أو يجمع التكلفة التي تتعلق بالزواج وعلى كل حال الرسميات الكثيرة أنصحوا بتركها القضية سهلة مرك الله فيكم وليمة الرجال وليمة معتدلة وانتهى عرس الرجال العرس عند الرجال انتهى بالغداء أو العشاء والنساء يستمعنها يدخلنا العنس على تلك الفتاة يضربنا لها بالدف و بعض الأغانيات المأدبة من أغانياتهن لا أنهن يقلدن المغنيات، لكن عادة النساء تأتي بكلمات تتحف بها تلك الفتاة، وانتهى الأمر. لكن عرس من يوم السبت إلى يوم الخميس، وأم في سماعات وأعراس ما أدري كيف عندكم، بعض الأماكن عندنا هذا، مكبرات الصوت وأعراس من يوم السبت إلى يوم الخميس، وأزعج الناس. يصل صوت الظنى إلى بيوت الله عز وجل وأطلق المرضى والحوامل والمرضعات أشغل الناس فلهذا برك الله فيكم تكون الأعراس خفيفة المؤونة ماذا تريد؟ أن الناس يطرقون باب صهرك من اليوم الثاني سدد الدين الذي عليك ماذا تريد؟ أنه يجلس مع ابنتك وهو كله هموم وهو في أيام عرسه يهم الديون التي عليها لهذا بارك الله فيكم نصيحتي لكم أن تتعاونوا فيما بينكم على تخفيف المهوم الناس ينتظرون من هو الشجاع الذي يبدأ ينتظرون الشجاع الذي يبدأ كل واحد يقول لماذا البدء من عندي أنا مانا أقل من فلان ابن فلان ولا فلان ابنتي أقل من فلان ابن فلان ونحو ذلك هذا هو الذي يضرب الناس لهذا اكسروا هذا الحاجز ولا يعني بالعرس الجماعي أن تكون التكلفة واحدة انتهي سر ذلك لا بأس كل واحد يأتي بضيوفه واجتمعوا في وليمة واحدة وكان العرس لا بأس هو مباح لا أعلم دليلا يلزم به ولا دليلا يحرمه الزواج الجماعي لا أعلم دليلا يأمر به ولا دليلا يحرمه من المباحات فلا بأس إذا سمعت أعراس عدة أربعة خمسة عشرة وبدلا من أن يذبح كل واحد كذا كذا من الذبائح اشتروا ذبيحة واحدة وجعلوها وليمة لهم فتخف الماولة تعاونوا، أسأل الله يوفقكم لما يحب ويرضى. قال ما ذنب الناقة التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن قافلة بعد أن لعنتها المرأة الله يفتح لها الناقة مرتاحة ارتاحت من الراكب ومن الحمول ما عليها شيء التعب على المرأة التي هي مالكة الناقة نعم أما هي تمشي براحتها حبظة الله ما المقصود لكلمة الكفر في قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر المراد كفر لكن لا يكون كفرا مخرجا من الملة هناك كفر يكون كفرا أصغر كهذا وكقول النبي صلى الله عليه, عليه وسلم لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض نعم فهذا يعتبر كفر أصر ليس كفر مخرج من الله. وذكر الله الحديث أيون. يقول أبي عنده بيوت عدة وأوصى في وصيته أنه إذا مات أي بعد وفاته أوصى أن يعمر له. مسجد، وله ذرية كثيرة جدا، فهل وصيته هذه صحيحة؟ لا يضيعكم الله. أنت تقول له بيوت عدة، لا يضيعكم الله. ابنه له مسجد، وسيخلف الله عز وجل عليه، وسيبارك الله لكم فيما ورثتموه فأنصحكم أن تنفذوا وصيته والله ييسر عمركم إذا حصل لك شيء من الغضب أو شيء من العقوب لوالديك في وقت الغضب من غير شعور من غير عمل في حياتهما فماذا تعمل؟ أولاً بارك الله فيك. هذا كلام غير مقنع. اغضب لك على ناسانين. أما تغضب على أبي فتقول غضبت بدون شعور لا يا أخي هذا كلام هذا كلام غير مقبول تماماً. هذا كلام غير مقبول. واحد يمكن يغضب يمكن أن يغضب على زوجته على أولاده على كذا أما تغضب على أبيه لا ثم لو حصل بادر بالندم والاعتذار وطيب نفس أبيه وأمه بكل ما تقدر عليه وبعد أن يرضى يا عنك كرر الاعتذار يوما بعد يوم حتى تعلم أن نفوسهما قد طابت ولا تعد مرة أخرى لمثل هذا ما حكم الريح الذي يخرج من فرج المرأة هل ينقض الوضوء ينظر تلام العلماء في هذا والذي أحتاط به الآن أنها أنه يوقظ الوضوء الذي يحتاط به الآن أن تتوضأ وهناك من العلماء من يرى غير ذلك ولا أذكر الآن دليلا على هذا لا أذكر الآن دليلا في هذه المسألة فأنصح بالاحتياط أن تعيد الوضوء والله أعلم إذا ملكت سلعة ثم جاء المشتري يريد أن يشتريها بالتقسيط، فهل يجوز لي أن أزيد في ثمنها بأكثر من آجل يا أخي هذا الكلام ما أدري قد أجيد بما أرى وأنت تفسره كما ترى ونأت من يدعي أن البنك ملكها البنك ما يريدها البنك ما يريدها, البنك ما يريدها لكن هذا جوالي في يدي يجوز لي أن أبيعه بالتقسيط، لكن أذهب أشتريه من المحل علشان أنك تريد أن أبيعه لك وما عندك فلوس أذهب أشتريه نقدا وأبيعه عليك دينا بأكفق ما يجوز لكن شيء أنا أملك حقيقة يجوز لي أن أبيعه بالتقسيط ولا تحمل كلامي ما لا يحتمل البنك ولو ادعى أنه يملك السلعة إنما هي حيلة يتوصل بها إلى الربا هل يجوز استخدام الأشياء المخصصة لمساجد المساجد يدارس في أمور خاصة كالتليفون والسلالم وغيرها بعض الأشياء يغض فيها الطرف. بعض الأشياء يغض فيها الطرف فلو استخدم إنسان سلم المسجد ورده مقدار لا يضر ذلك السلم الأمر في هذا السهل إن شاء الله على أنه إن خربه يصلحه إن خربه يصلحه وبعض الأشياء صعب استخدامها عنده يعني مثل ما يحصل هذا حصل عندنا ما أدري عندكم في الدعايات الانتخابية خرجوا مكرفونات المساجد وعلقواها فوق السيارات ويغنون وينادون باسمها المرشحين هذا منكر هذا منكر وأذية لبيوت الله عنده ضيوف مثلا يقرش فراش المسجد وفرش بيته واستقبل ضيوفه ورده إلى المسجد لما يقبلوا هذا هناك أشياء يغضي الطرف فيها يمكن استخدام أشياءها دون ضرر وأشياء لا يمكن استخدامها إلا هنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم